بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإي يَرو آيَتَ يعْرِض وَيَقولُوا صِحر مُسَْنِل وَكَذَّبُ وَتَّبَعُ أَهُوى أَهُم وَكُلُّ أَمرٍ مُستَقِير وَلَقَدِ جَ أَهُم مِنَ الأأَنبَائِماَا فيِيهِ مُدَجرُ حِكمَةُ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُذُرُ فَتَولَّ عَنْهُم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 كَذَّبَتْ قَبللَهُم قَوْمُونُ وَحِ فَكَذذَّبُوا عَبَدَناَا وَقالَاوا مَجْلُون وَصدْدُجِل فَدَع رَبَّهُ أَّ مَغْلوبُ فََصِيدُ فَفَتَحْنَا أَب وَابَ السَّمَاِ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر 124- تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 125- ولقد تركناها آية فهل من مدكر 126- فكيف كان عذابي ونذر 127- ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 128- كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يَوْمِ نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فَهَلْ من مدكر كذبت ثمود بالنذر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 إِنَّا مُرْسِلُونَ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة, صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا 122-ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 123-كذبت قوم لوق بالنذر 124-إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوق نجيناهم بسحر 125 من عندنا كذلك نجزي من شكر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 وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ دَرَأٌ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 وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ